عسرين على موقع دي جي كيمو بتستغلوا لما قلب حبب لحلا ولما بنرجع تاني قالوا ما ينثاروا ايه هتدوشوا شويه مصلحه جايه هتلموا بكله بحواليا انتوا حبيتنا شويه ما فيش واحد قلب على عازف ار يوسف اللي فده كله تسخين واللي جاي هدوس على التخين زي ما تيجي تيجي ولا هيجي عملو خالجي مش عمل حساب لحد لو كمي من نهاردة في نظام جديد مش هفيد غير اما استفيد في اللي جافة مش هميز مش هفرق ومشيها معكو بالتبني انا على ما بدأ اشوف لك يا كده يبقى انت يا باب تحرق قوي قلبك كده وتضرق ملك كده مصدوم ومبرق الان مني بلشت شاكلني قبل ما تفكر تعاملني اسأل اللي تسلطروا مني هيقولوا لك تبعد عني على اللي احنا فيه والوحيد في اللي مكفيه. مش عشان بنصرف يبقى معانا كتير وبنجي لا احنا اليوم بالعافيه ناس بنقضي اليوم بيبقى في يوم ما فيش بس برضه ما بنشتكيش مسطوره انا يكفينا اننا مشبعانه حتى لو ما فيش معانا بنعيش انا عن نفسي عامل نفسي علشان كده على نفسي بمسي بالاصول فمن مدرسي بعمل اللي بيجي في نفسي استنيل حديش اللي واللي سبني ده ولا يشغلني ربنا على حياتي عني انا شايلني ومستحمل قول يا عم زي ما تقول احلى يا ابو لايك بكرور اقضي المليون راجل من احتيجي بقى بمشاكل ده شحاته جمال معروف بالوصول احتيجيله عمر بهلول راجل طب فاما وصول متصايق برجولها في الجدحانة درجا قولها ده البطن سليمان كنا نهدى حبه ونتوب ونسيب العراك والحروب بصينا و لقينا الحياه زايده علينا شبوا لنا الدنيا بالشنو لما كنا هم ما كانوا جينا تاني ما بنوش هم بيستغلوا لما نجيب حبة يحلموا ولما بنرجع تاني قالوا ما يظهروا اهدو شوية المصلحة جاية هتلمك وكلك حواليا انتو حبيت ناس وهمية مفكوش واحد قلب علي احبني عشان البندوني ايوة مش منسى ودعيوني بتشوفوني بتمرهموني كذب الولا بتشغلوني اهيا خينا اخبارك عقبك الحل اللي انت فيه شوفت ان انت كنتي عايشة بخيري بس خنتي قلبي مات لو رجعتي مجتلاهي لي عن الاهتمام بالمناسبه بقى اعمل كام اللي اهتم بيكي قصدي اللي بيفلوش شاركي على عينك تاخدي كشف تمام ضموا التيتي انفرتيتي يالعلى يا محلوتي شوفي لبسي كده وعربيتي مالك مصدومة وتخديك كلها خطرة عديها شطرة واتقمسكي الورقة الخضرة وتشوفيني من خلف الكاميرا انت كنت مجرد فترة اللي بسو فيي انا بخير يختصر ما يهرش كتير عشان الفترة دي انا بردش على امراضيه عايز اشوف بعنايا فين التخييم مبدئيا اللي قلقان يستخبه ويبقى يبان علشان لو لمحته وقبطه من فوق تحته ومحصفته واخد مساحته في اي مكان <تصفيق> عمري بهلو الاسد الجيهة وحش مش شايف حد فيها واسلي ما بقى لوده مش مشارق بلاي دكور وحش محمد بقى لوده ما <تصفيق> احنا من بلاي يا من نوع فيها عفيه تصور هادش حتى جمل فيها عمة الحمار هذا عبي عني ما تشوف إلا الأمور الكلمة دي أجبر محموزه علشان شأن الفن أحمد موزه كلمة سوستا يبدي مدرسة والباقي بيكتبوا بالكوسا وش توزيع ودعاء مشاعي فأخصم من مداد سمكة والتركي اضر جمداد شريان على موقع شيمو.dot.com